القرآن ع ل جبل ل ى ر أ ي ت ه خ النابلسي للعلوم ا ل ن ا س ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن ه و الله, الله الذي نام ا ل م و ا ل ش ه النابلسي د ة ا ل ي ل ه ا للعلوم ه الاسلاميه ل و ل ا ل اسماء ل الله ا ل م ت ك ب ب ر س ح ا ن الله ع ى هو الله الخالق البارئ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا أ ر ض وهو ل ع ز ا ل ح ك ي